على فرحي قول الناظم رحمه الله وصوب امتناعه أن يكلفه بغسلة وملجأ وسطلة في مكره ومذهب الأشاعرة وقد وقدراؤه آثرة. تلمنا على معنى هذا البيت إجمالاً وتكلمنا بعد ذلك على شروط التكليف وقصنا عند الكلام على الشرط السادس وهو الاختيار. فرقنا بين الملجأ والغافل الغافل هو الذي لا يدري والملجأ قد يدري وقد لا يدري الا انه لا اختيار له في الفعل فالكلام في الغافل علم من حيث انه لابد ان يكون المكلف يفهم الكطاب تكلمنا عن هذا بالتفصيل واما شرط الاختيار فهو الذي ان فاته فات التكليف ايضا والعلماء يتكلمون في مختلف هذا الشرط على الالجاء والاكرار نعم لا دا الجهل نعم دا الجهل العزم. ولكن الكلام هنا في في الشرط الاختيار هو الذي إذا فات المختار يقابله المكره هو الملجأ والمضطر أيضا هذه الصلاحات له ولكن ليس كل جهل يؤذر به يعني بحسب صورة فالثاني وهو وهو الملجأ قال المحلي وهو من يدري ولا من دوحة له عما ألجأ إليه قوله وهو من يدري خيله بمن يدري لا لأنه لابد أن يكون المكره والملجأ يدري ولكن لتتم المقابلة بينه وبين الأول وهو الغافل الغافل من لا يدري والملجأ من يدري يقول هكذا من يدري ولا من له عما ألجي إليه لماذا من يدري هذا ليس قيدا فيه يعني قوله من يدري ليه تقيدا وإنما لتتم المقابلة بينه وبين الأول وهو الغافل فمصهوم الملجأي فقط من لا مندوحة له سواء كان يدري أو لا يدري فبينه وبين الغافل عموم وخصوص ايه وجه ليه يلتمعان في وجه وانفرد كل منهما في وجه ما الوجه الذي يلتمعان فيه اذا كان لا يدري الوجه الذي يجتمعين فيه اذا كان الانسان لا يدري وينفرد الملجأ بانه لا مندوحة له هذا وجه ينفرد فيه نعم اذا كان لا مندوحة له مع انه لا يدري صدق عليه انه غافل وانه ملجأ اذا قول من يدري ليس قيدا في المسألة المكره فيه كلام كثير للعلماء فيه اختلاف والخلاف أصلا منصوب في هذه الكتب المتأخرة بين المعتذلة والأشاعر والكلام في شرط الاختيار ويحب أن أوضح أولا مذهب الحنابلة ثم أرجع إلى كلام السيوطي وابن الشبكي رحمه الله قال في التحبير والمكره المكره نَوْعَاء قال والمكره المحموج كالآلة غير مكلف والمكره المحمول كالآلة غير مكلف إذن هناك مكره له منذوحة له اختيار له نوع اختيار ليس الكلام فيه الآن الكلام في المكره المحمول كالآلة يعني لا اكتيار له لا ينسب إليه فعل كما نقول القيم من شاهق مثلا فهذا غير مكلف قال عنا أصحابنا والأكثر لماذا هذا من تكليف ما لا يطاق هذا من تكليف ما لا يطاق وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه وبيانه أن التكليف بما لا يطاق ليس واقعا في الشريعة قال ابن قاضي الجبل إذا انتهى الإكراه إلى شلب القدرة والاختيار فهذا غير مكلف إجماعا هنا يحكي الإجماع لكن في حكاة الإجماع كلام وشيأت بيانه إذا انتهى الإكراه إلى شلب القدرة والاختيار إذن المكره الذي يتكلمون فيه ويحكون فيه الإجماع على عدم التكليف وإن كان فيه خلاف ضعيف هو الذي لم يعد له قدرة على الفعل والطرق ولم يعد له اختيار بين الأمرين صلب منه القدرة وصلب منه الاختيار فهذا غير مكلف عند أكثر العلماء وحكي في الإجماع ولنا وجه إذا حلف لا يفعل كذا فأبره على فعله حتى بقيت الآلة فإنه يحنس وهذا خلاف معتمد لكن هذا وجه في المذهب وحكي رواية عن أحمد قال ابن مسلح ذكر بعض أصحابنا وجها وبعضهم رواية في يمين وحكى الطوفي في مختصره عن الأصحاب أنه مكلف مطلقا كالحنفية قال ابن مصلح وهو شهر وهو كما قال وحكاية ابن قاضي الجبل الإجماع فيه نظر أيضا إلا أن يريد أنه غير مأسوم فمسلم نعم إذا كان يريد بالإجماع أنه لا إثم عليه وإن كان مكلفا يعني يكون مثلا في ضمان أو نحوه ولكن لا إثم عليه من حيث الأحكام التكلفية يكون هذا محل إجماع لأن من قال أنه مكلف لا يقول أنه آثم وإنما تكلم على الإيه؟ على الضمان ونحوه يعني من حيث الحكم الوضعي وقال البرماوي المكره كالآلة يمتنع تكليفه قيل باتفاق لكن الآمدية أشار إلى أن ففرقه الخلاف من التكليف بالمحال يعني إذا جوزنا تكليف بالمحال فيخرج على هذا القول قولان هل يكلف أو لا يكلف لتصور الاتلاء منه بخلاف الغافل وفي مذهبنا وجه أن الصائم إذا أوجر مكرها يفطر طيب إذا أدخلنا إلى جوف الصائم شيئا وهو مكره الصحيح أنه غير لا يفطر بذلك هو غير آثم بالإجماع لكن الصحيح أنه لا يفطر طيب ما الود؟ كيف نجيب على هذا الود؟ أنه يفطر قال لكن لكن ليس لكونه مكلفا بل لأن الفطر عنده ما يصل إلى الجوف مطلقا يعني سواء كان باختيار أو بغير اختيار فصار أسلح بالحكم الوضعي فيرجع إلى خطاب الواجب فلا تكليف بفعل الملج إليه لأنه واجب الوقوع ولا بترك لأنه ممتنع. إذا المكره كالآلة الصواب أنه لا تكليف عليه ولا اسم إجماع. أما لا تكليف أنما نوع غير مكلف فمحل خلاف وإن كان خلاف فيه ضعيف. إن كان خلاف فيه ضعيفا. النوع الثاني من المكره قال وبالتهديد والضرب. المكره بالتهديد والضرب يعني بالتهديد ممن هو قادر على إنساذ ما هدد به وسيأتي له بيان القيد إن شاء الله سيأتي بيان قيد هذه المسألة قال بالتهديد والضرب مكلف عندنا وعند الأكثر خلافا للمعتزلة والطوف طوف من أصحابنا خالف في هذه المسألة وقال إنه غير مكلف لو كان مهددا بالضرب هذا غير ملجأ من الفرد؟ الملجأ لا مندوحة له لا يمكن أن يختار شيئا غير الذي أكره عليه أما الذي هدد أو ضرب أو شجن أو نحو ذلك فإن له اختيارا نعم هو قد يؤثر أو قد يفعل ما أكره عليه من أجل أن يفعل هذا الإكراه الذي وقع عليه لكن اختياره الفعل أو الترك يدل على أنه إيه يختار يعني ليس كالملجأ ليس كالآلة إذا قلت إما أن تفطر وإما أن أقتلك فأفطرت أليس هذا اختيار؟ اختيار إيه؟ أي نعم مكره لا إشكال نعم ولكنك هل أنت ملجأ يعني كالآلة؟ ولا اخترت يعني رجحت جانب الفطر على ألا يقع التهديد يعني إما أنت تسطر الآن وإما أتلتك فأنت بعمل إيه؟ تسطر بالإكراه يعني أنت مكره على الفطر لكنك اخترت يعني ليس كمن فتح فمك. وأدخل فيه الطعام والشراب صح فيوم الفرق بينهما فهذا مكلف حناذ كنا في الاسم الدلائل نتكلم في إيه في التكليف فهذا مكلف عندنا وعند الآخرين والمخخلاف إلى المعترضات والطوف والمذهب الأول الأول اللي هو إيه ها إنه مكلف المذهب أنه مكلف وهو ومذهب أكثر العلماء منهم الشافعية وغيرهم لصحة الفعل منه وتركه يعني يفعل أو لا يفعل هو يصح أن يقال فعل ولا, ولا ولم يفعل له اختيار آثر صحيح ومكره ولكنه يستطيع أن يرجح أحد الجانبين وإن كان الترجيح مبنيا على الإيه على الإكراف نعم مفترض. نعم سأسمع نعم سأسمع الأول مثال نريد أن نصور الفرق بين الملجأ وبين هذا الذي هدد هذا ليس ملجأ ونسبة الفعل إليه حقيقة لأنك تقول أفطر أكل شرب قتل حتى لو أكره على القتل فقتل هل تقول القاتل من أكرهه ولا تنسب الفعل إليه فهو بشر الفعل قام به الفعل ولهذا يأثم المكره بالقتل بلا خلاس وإلا لا يقال أنه مكلف لماذا أثمناه بالقتل إذا أكره على القتل فقتل نقول آثم بالإجماع هذا ليس م... طيب لو حمل رجل وألقي على طفل فقتله. دن عليه أسم ولا ولا شيء لا شيء عليه. لما ما الفرق الأول آلاء محمول لا لا, لا اختيار له ولا مندوح الثاني مختار كيف اختار أنه آثر نفسه على غيره؟ قاله الموصوف في المغني مع أنه علل أحد القولين لنا ول فيما إذا علق طلاقا بقدوم زيد فقدم مكره لا يحلف لذال اختيار بالإكراه. وذهبت المعتزلة والطوفي من أصحابنا إلى أنه غير مكلف قالت المعتزلة لا يجوز تكليفه بعبادة ليه؟ لأن من أصلهم وجوب إثابة المكلف والمحمول على الشيء لا يثاب عليه إذا فعلت لابد أن تثاب. كيف يقال أنك مثاب قد فعلته بإيه؟ بإكراه ده. وأطلق جماعة عنهم لا يكلف أطلق جماعنا المتحدث أنه لا يكلف وألزمه الباقلاني الباقلاني الإكراه على القتل قال إذن إذا كان غير مكلف فلماذا اتفقتم معنا على تأثيمه لو قتل إلزام قال أبو المعالي وهي هفوة عظيمة أبو المعالي الجويني وافق القاضي في التلخيص لكن في البرهان اعترض على هذا الإلزام قال وهي هفوة عظيمة لأنهم لم يمنعوا النهي عن الشيء مع الإكراه بل الاضطرار إلى فعل شيء مع الأمر به فمحل الخلاف في التكليف بعين المكره عليه وتحريم القتل تكليف بتركه ولهذا هو آثر نفسه على غيره وفي كلام أبي المعالي نظر لأن القاضي إنما رد عليهم بذلك لأن القدرة عندهم شر في تكليفه ولا تتحقق إلا بأن يقدر على الشيء وضده عندهم أيضا فتحريم القتل الذي أكره عليه دليل على أنه قادر فلا وده لمنعهم التكليف بعين المكره عليهم مطلقا قال بعد ذلك المرداوي هذه المسألة مختلفة الحكم في الفروع في المذهب انتبه ستجد التأصيل هذا الذي قلناه أن المكره كالآلة ليس مكلفا وأن المكره بالتهديد والضرب مكلف قال وفي الفروع خلاف مختلفة أحكام في الفروع بحسب المدارس هذه المسألة مختلفة الحكم في الفروع في المذهب بالنسبة إلى الأقوال والأفعال في حق الله وحق العبد على ما لا يقفر والأسهر عندنا في هذه المسألة تأصيلا نفيه في حق الله تعالى وثبوته في حق العبد يعني لا تكليف لا إذا كان حقا لله ويكلف المكره إذا كان في حق العبد وضابط المذهب أيضا هذه مهمة أن الإكراه لا يبيح الأرعال وإنما يبيح الأقوال أن الإكراه لا يبيح الأفعال وإنما يبيح الأقوال وإن اختلف في بعض الأفعال واختلفت ترجيح ولفاحب القواعد الأثورية مسائل في ذلك كثيرة مختلفة الأحكام ثم استثنوا مسألة مهمة وهي المكره بحق مكلف عند الأربعة وغيرهم عند الأئمة الأربعة الكلام هنا والخلاف في الإكراه إيه؟ بغير حق وأما المكره بحق فمثل ما قلنا في الدرس الماضي في الفقه إذا كان الإنسان قد ماطل في قضاء دينه فإنه يكره على القضاء يجبر على ذلك فإن أبى حبش فإن أبى برد عزر فإن أبى باع الحاكم ما له طب هذا الإكره بحق نعم وإن كان التأصيل أن البيع لا يجوز إلا إيه بتراض وهكذا إذا أكرهت على فعل شيء وكان الإكره على حق يعني لأداء حق عليك فإن هذا الإكره لا يرفع التكليف المكره بحق مكلف عند الأربعة وغيرهم وقد ذكر الفقهاء في الأحكام من البيع وغيره ومن ذلك إكراه الحربي والمرتد على الإسلام هذه مسألة أخرى ذكرها الزركش أيضا في البحر المحيط إذا أكره الحربي على الإسلام وأكره المرتد على الدخول في الإسلام هل هذا إكرههم بحق ولا بغير حق أكرهناه على حق فإنه يصح منهما يعني لو أسلام صح الإسلام وهما مكلفان بذلك وإكراه الحاكم المديون بالوفاء مع القدرة لمثالة الحجر كما قلنا ونحو ذلك من الأحكام إذن هذا ما يتعلق بالمذهب وأما الخلاف عند الشافعية فإن في البحر المحيط طبعا تبعا ابن الشوك في الإبهاد وكذلك في ما قالوا في جمع الجوامع كلامه عند الشفعية ايضا كثير في هذه المسألة قال الشرط السادس الاختار فيمتنع تكليف الملجأ وهو من لا يدد مندوحة عن الفعل مع حضور عقله لأن هذا ليس قيدا لأن قضيت أن يدري هذه صورة من الصور لكن هب أنه لا يدري هل يصدق علي أنه ايضا ملجأ نعم هو لا يدد مندوحة شواء كان يدري او لا يدري لكن يجتمعان الغاصل والملجأ في أنه إذا كان لا يدري وكان لا من له قلنا إنه ينطبق عليه أنه غافل وأنه ملجأ فبينهما عموم وخصوص ونجئ نعم يعني هو في حال غفلة ناسي مثلا وألجأ على شيء يعني هو غافل, غافل على التكليف وألجأ على شيء حمل وألقي على شيء أصبح ملجأ وهو غافل أيضا عن التكليف في حالة نسيان او في حالة اغماء او نحو ذلك مما يقال في انه لا يدري يعني يتصور ان انه لا يدري وحملنا شخصا ورميناه على شخص كالالة ايه وكنا نائم. نائم لا يدري لكن لو دفعت بالنائم فسقط على شخص وهو ما عملش حاجة انت اللي دفعت هو كالالة فتصور انه لا يدري وتصور في نفس الوقت انه ملجأ لا مندوحة له يتصور هذا كمن يلقى من شاهق هذا مثل الملجأ كمن يلقى من شاهق فهو لا بد له من الوقوع ولا اختيار له فيه ولا هو بساعل له وإنما هو آلة محبة كالسكين في يد القاطع وحركة كحركة المرتعش ومثله المضطر واتفق أئمتنا على أن المضطر إلى فعل ينسب إليه الفعل الذي اضطر إليه وهو عند المعتزلة فوق الملجأ وعندنا مثله ثم قال وكذلك أمتنع تكليف المكره وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل إلا بالصبر على إيقاع ما أكره به إذن هذا مهدد له مندوحة أن لا يفعل بإيه بأن يصبر على أن يقع عليه ما هدد به بخلاف الأول اللي هو الملجأ كمن قال له قادر على, من على ما يتواعد أقتل زيدا وإلا قتلت هذا لا يقال ملجأ وإنما يقال إيه مكره لا يجد مندوحة عن قتله إلا بتسليم نفسه للهلاك، فيقدامه على قتل زيد ليس كوقوع الذي أُرضي من شاهد، ليه؟ للأول آلة، الثاني يؤثر نفسه في هذه الصور، وإن اشترك في عدم التكليف، لكن تكليف هذا أقرب من تكليف الملجأ، ولهذا أُبيح له القدام على شرب الخمر وكلمة الكفر، وأما تأثيم المكره على القتل، فليس من حيث إنه مكره على مكره وأنه قتل. بل من حيث إنه آثر نفسه آثر نفسه على غيره هذا الكلام أصله ابن السبكي كما قلنا من قبل في منع الموانع فهو ذو وجهين الإكراه ولا إثم من هذه الناحية وجهة الإيثار ولا إكراه فيه وهذا لأنك قلت أقتل جيدا وإلا قتلتك فمعناه التخير بين نفسه وبين جيد فإذا آثر نفسه فقد أثم لأنه اختيار وهذا كما قيل في اتصال الكسارة في محل التخير لا وجوب فيه ومحل الوجوب لا تخير فيه وهذا تحقيق حسن يبين أنه لا يحتاج لاستثناء صورة القتل من قولنا, المكلف من قولنا المكره غير مكلف وقول الفقهاء وكان ما ابن السكي وكان الزركش والذي يذكره لكن نقلع عن ابن السكي وقول الفقهاء الإكراه يستف أثر التصرف إلا في صور إنما ذكروه لضبط تلك الصور لا أنه مستثنى حقيقي يعني يقول لا تعارض بين كلام الفقايا والأصليين الأصل أنه غير مكلف ولكن هذه الصور ذكروه من باب ضبط المسألة ولا بد أن تجد مدركا كما قلنا في الذي آثر القتل يجعله مكلفا وإلا فالتأصيل مضطرد وهو أنه غير مكلف والصحيح عندنا أن المكره يصح تكليف كلام في الصحة شيء في الوقوع شيء آخر يصح تكليفه لا يمتنع عقلا لماذا؟ لفهم الخطاب وأن له اختيارا ما في الإقدام أو الانكثاف كما صورت لك اشرب الماء في نهار رمضان إلا قتلتك أو ضربتك أو سجنتك فله إيه؟ اختيار ما في أنه يؤثر شيئا على شيء ولا استحالة في تكليفه بخلاف الملجأ يفتحيل تكليفه لأنه لا يمكن أن يمتنع أصلا عما ألجأ إليه وأما كونه متقربا فيرجع إلى نيته وهو غير الكلام في تكليفه قال ابن القشيري ونعني بالمكره نود أن تفهم هذا ونعني بالمكره هنا يعني من هو قادر على الاقدام والإحجام بخلاف الملجأ الملجأ إيه لا قدرة له على أن يمتنع عما ألجأ إليه فالملجأ مسألة والمكره مسألة وان كان قد يطلق بعضهم يقول المكره ثم يقسمه الى ايه قسمين. لكن اذا قلنا الملجأ والمكره بد ان تعرف الفرق. قال ونعني بالمكره من هو قادل على الاقدام والاحجام فيحمل مثلا على الصلاة بالارجاف والخوف وقتل السيف. يعني لهذا يستتاب. فان تاب وان لا ايه قتل. طيب صل وان لا قتلان. هيعمل. لا بد ان يصلي. فهو الان يصلي بداعية الايه. الإكرار فيقال أنه مكلف بالصلاة وإذا ترك الصلاة عوقي وهل يثاب المسألة ترجع إلى, الإيه؟ إلى النية إنه التقرب بهذه الصلاة أثيب عليه والذي به رعشة ضرورية لا يوصف بكونه مكرهن في رعبته ثم رأى خلافا طويلا في تحقيق قول المعتزلة في هذه المسألة. قال القرطبي موضع الخلاف يعني بيننا وبين المعتزلة ما إذا وافق داعية إكراه داعية الشر. إذا أكرهنا إنسانا على صيام رمضان أو على صلاة وقد ضاق وقتها الآن الشرع يأمره والمكره يكرهه كما لو أكره على قتل حية أو كافر كما الجمهور على جواز التكليف به خلافا للمعتزلة لأن المعتزلة يقول لابد في التكليف من الثواب إذا فعل وكيف يثاب وهو ملجأ أو مكره؟ أما ما خالف داعية الإكراه هي داعية الشرعي كالإكراه على قتل المسلم وشرب الخمر فلا خلاف في جواز التكليف وهذا الكلام أصل للغزالة قالوا هذا أخذه من كلام الغزالي ثم اختلفوا في تعريف المضطر فقال الشيخ أبو الحسن المضطر الملجأ إلى مقدوره لنفع ضارة متوقع بتقدير عدم المقدور الملجأ إليه وقال القاضي أبو بكر المضطر المحمول على ما عليه فيه ضرر من مقدوراته لدفع ما هو أضر منه فإذا عرف هذا فقد اتفقوا لأن الملجأ رادل على ما ألجأ إليه وأنه لم يفعل فيه غيره فعلا لا خلاف بين الأشعرية والمعتدلة في ذلك وإن اختلفت عباراتهم في تعريفه فالملجأ دون المضطر عند المعتدلة ومثله عند الأشاعرة ودونهما المكره المذكور في كتب الفقهاء إذن عندنا رتبة المقرة وهو الذي له نوع اختيار مهدد بضرب أو سجن أو نحوه وعندنا الملجأ وهو من لا مندوحة له وهو كالمضطر عند الأشاعرة والمؤتزر تفرق وجعل المضطر رتبة فوق وها هنا أمور تنبيات مهمة في مشانة المقرة قال الزركاش أحدها هذا الإكراه الذي أسقط الشارع حكمه لا بد من بقاء حقيقته ليتحقق في نفسه وقد وقد ينضم إليه ما لا يزيل حقيقته فلا اعتبار به وأما ما يزيلها فلا يسلط الحكم إذ ليس بإكرار وهذا كما قيل له طلق زوجتك الآن هو مكرة على طلق إيه؟ واحدة فقال طلقت زوجاتي كلهن فيقع عليهن جميعا. ليه؟ لأن هذا الذي فعله ليش الذي أكره عليه لأنه مختار لا مكره، وقد ينضم إليه ما يتردد الذهن في أنه مزيل. لكونه إكراها أو غير مزير فيقع الخلاف فيه أنه هل يسقط أثر التصرف به أم لا يسقط الثاني أن الإكراه لا يصح إلا في إعمال الجوارح الظاهرة دون القلبية الله تعالى يقول إلا من أكره وإيه؟ وقلبه مطمئن بالإيمان فالإكراه لا يتعلق بالقلب وإنما يتعلق بالظاهر ولهذا إذا راضي بهذا الذي أكره عليه كان آثما لما سألنا بد أن يكون فيها أن القلب يكره ذلك حتى لو أكره على الشرب فشرب طوء يعني وهو يحب ذلك ويريده وتطمئن نفسه إليه في نهار رمضان فإنه إيه مصطر ليس مكره أما المكره فويكره هذا الذي يكره عليه ولكنه لا لا يستطيع أن يتركه لأنه سيقابل أهوالا من ضرب أو سجن أو قتل أو نحو ذلك فلا يصح الإكره على علم بشيء أو جهل به لأن العلم الجهل ايه محلو القلب او حب او بغض او عزم على شيء ولذلك هذه مسألة مهمة انت غير مكره على اعمال قلبك وانما انت مكره على ما يظهر منك من قول او فعل الاعمال الجهرية الظاهرة وتجد الفقهاء يقولون من اصحابنا اذا اكره الرجل على الوطء توطئ امرأته في نهار رمضان افطر ليه إزاي طيب ومكرة؟ ليه؟ لأنه لن ينتصب ويجامع إلا وقد اجتهاها وهذا عمل قلب فرد الأمر إلى إيه؟ إلى أن الإكرهاء لن يتعلق بالشهوة ولن يتعلق بالراغبة بالجماع. وكيف يجامع الرجل وغير راغب واضح يا فرنة؟ فحصل الجماع وهذا الجماع لا يكون إلا عن شهوة ولا إكره في عمل القلب فهذا ملحظ من ملاحظ الفقهاء الثالث يسترط لكون الإكراه مرفوع الحكم شروط هناك شروط حتى نقول إن المكره ليس مكلفا أولها أن يكون المتوعد به في نظر العقلاء أشق من المكره عليه حتى نبيح لك الفعل يعني لا أقول لك أخطر في رمضان إلا شتمتك أو سببتك طب يقول الناس حتى تبير اجتما بتنزلش صح؟ يعني العقلاء نظر العقلاء يقول ليس هذا الذي اكره عليه مقابلا للمتوعد به لكن اسجنك اضربك اقتلك افسلك من العمل نحو ذلك ما فيه مشقة ظاهرة حيث انها تزيد او تربع على ما اكره عليه وهو ما يشهد له الشرع بالاعتبار فعلم من هذا ان الاكراه لا يرفع حكم القصاص ولا يرفع الاثم عن المكرم, عن المكرم. بيانه أن نفسه ونفس من أغيها على من يقتله مستويان في نظر الشرع فإذا كهدك على القتل فلا فإن الشرع لم يشهد باعتبار نفسك وبقائها على بقاء, غيرك على بقاء نفس غيرك فإيثاره نفسه ناشئ عن شهوات النفس وحفوظها ومحبتها البقاء في هذه الدار أزيد من محبتها لبقاء غيرها وهذا القول ليس من نظر العقلاء الذي ليس من نظر العقلاء الشرع الذي يتعبدون به وبهذا خرج كثير من المسائل التي استثنيت من قولنا الإكراه يسقط أثر التصرف لاحظ هذا تجد أنه عادة أو كثيرا يعني ما ستجد هذه المسائلة استثنيت لأن الذي أكره عليه أو الذي توعد به دون ما أكره عليه في نظر الشرع وفي نظر العقلاء ثانيا وهي مسألة مهمة أيضا أن يكون الحكم الشرط الثاني حتى يرتفع التكليف أن يكون الحكم مترتبا على فعل المكلف فإن الشارع حينئذ جعل فعله كلا فعل فإن كان الحكم مترتبا على أمر حسي لا ينسب إلى أفعال المكلف وإن كان ناشئا عنها فلا يرتفع حكم الإطراه حينئذ وهذه مهمة جدا ودقيقة وستتضح بالمثال يقول لأن موضع الإكراه الفعل ولم يترتب عليه شيء وموضع الحكم الانفعال ولم يقع عليه الإكراه لأنه ضروري بعد الفعل لأنه أثر الفعل والشارع قد يركب الحكم على الفعل وقد رتبه على الانفعال وهو في الأول من خطاب التكليف الذي رفعه مشقة علينا الذي رفعه مشقة علينا عند الإكراه وفي الثاني من خطاب الوضع فكي سيرتفع مثاله من أكرهت على أن ترضع طفلا فلما أرضعته خمس ربعات عندنا وصل اللبن إلى جوفه فقلنا هذا ولا هل يقال إنها أكرهت على الرضاع فلا يترتب عليه حكم لا الشرع علق هذا بالإيه لوصول اللبن إلى الجوف وهذا كالحكم الوضعي، وهذا كالحكم الوضعي، فيكون الحكم مترتبا لا على فعل المكلف بني على أمر الحسين نحن نبني التحريم على أمر الحسين وهو وصول اللبن إلى الجوف لا مش باطل هنا لا, لا لا نقول على باطل هو الشرع ربط ال... ربط التحريم بايه بوصول اللبن الى الجوف في ثني المجاعة في الحولين ولذلك لو وصل لا عن طريق الفم مثلا لو وصل عن طريق الام لو كانت نائمة فرضع منها لو كان اللبن ايه يتعلق الحكم به وكذلك ال... الاسم بقى دي مساله ثانيه وكذلك لو كانت نائمة فرضع منها او مكرهة على الاضضاع فارضعت كل في كل هذا يترتب الحكم فإذا أكره, فاذا اكره امرأة حتى ارضعت خمس رضاعات حرم رضاعها ذلك يقول لان الحرمة بوصول اللبن الى الجوف حتى لو حلب قبل موتها وشربه الصبي بعد موتها حرم ولهذا بنوك اللبن مثلا الان في زماننا اذا عرف ان هذا اللبن لبن ذلانا فانه فانه تحم عليه من هنا أفتر العلماء بتحريم ما يحصل في بنوك اللبن لأنه سيشيع نكاح المحارم أنت مش عارف جاء لبن مين ويكسر هذا فلو أن امرأة حُلب لبنها في حياتها ثم ماتت وشرب الصبي لبنها بعد موتها تقول إيه؟ هي محرمة على الوصول هي ماتت حرام ولكن نقول مسألة معلقة بوصول لبنها سينتشر التحريم ويكون أولادها إخوة لهذا الطفل من أبو باع مثلا عظيمة جدا عظيمة النفع جدا وإذا أكره فأحدث شخص أكرهناه على أن يحدث أي حدث يعني يقصر لو أحدث شفعية أكرهناه على ما الشمراء ها ما رأيكم أو أكرهناه, أكرهناه على البول والغائط تصور هذا حتى من الخصحة يتبول يعني لا إشكالة في تصور هذه المسألة أنا أترهناه على أن يأكل لحم إيه؟ عندنا مثلا حنابيلة مثالا متصورة يعني لا لا, لا كلها إذا أكره فأحدثا تقضى وجوؤه لأن نقض الوضوء معلق بإيه؟ بوجود هذه الأحداث سواء وجدت باختيار أو بغير اختيار لأن الانتقاض منوط بالحدث وقد وجد إذن لابد أن يكون الحكم مترتبا على فعل المكلف فإن الشارع حينئذ جعل فعله كلافعل فإن كان الحكم مترتبا على أمر حسي لا ينسب إلى أفعال المكلف وإن كان ناشئا عنها فلا يرتفع حكم الإكراه حينئذ ثالثا أن يكون بغير حق أن يكون الإكراه بغير حق هذا ذكره المرداوي كما قل فهذا موضع الأقصة والتخفيف من الشارع أما إذا كان بحق فقد كان من حق هذا المكره أن يفعل أصلا شرع أوجب عليه ذلك فإذا لم يفعل أكله ولم يسقط أثر فعله وكان آثما على كونه أحود إلى أن يكره وهذا كالمرتد والحربي يكرهان على الإسلام، فإسلامهما صحيح، وهما آثمان فإسلامهما صحيح وهما آثماني لكونهما أحوذ أحوذ إلى الإكراه عليه، لكونهما أحوذ إلى الإكراه عليهم. نعم قال في آخر البحث قيل للخلاف في هذه المسألة مأخذان وده الخلاف من المعتدلة وغيرين في هذه المسألة له مأخذان أحدهما الخلاف في خلق الأفعال وهذا نقل عن الطوفي ولم يذكر شيئا لكن كلام أصعب للطوفي كان في شرحه على البلبل الجزء الأول فرقة 199 والطوفي و... أنا ليه لم ينقل هو الأصل الإنسان ينسب بالفائدة ولكن قد لا ينسوها لكن هذه بالذات الطوفي لما نعلها قال إيه استخرجته أنا بالنظر فراجل بالله إيه أنا اللي جايب بالفائدة دي محب الجامعة قبل إيه فينبغي إذا نقلت هذا أنك تقول إيه قال له الطوفي يعني راجل يعني بيقول هذا من بنيات أفكاري أو من بناتي أفكاري فينبغي إذا نقلت مثل هذا بخلاف المسألة الشائعة العلم الشائع بين الناس إذا نقلته مش محتاج تقول قال فلان لأنه إيه لهم يقول فإن غيره سيقول لكن شيء دقيق مثلاً أو شيء لم يسبق إليه أحد أو استقراض إنسان بنظر وتدقيق فينبغي في مثل هذا أم يذكر أن البحث لفلان هذا الذي ينبغي هذا بركة العلم قال الطوفي الأصل في الكلام الطوفي لكن ما قاله الجركاشي قال للخلاف في هذه المسألة ما أخدان قال الطوفي الخلاف في خلق الأفعال أحدها وهو ما قاله الطوفي الخلاف في خلق الأفعال فمن قال إن الله خلقها لو قول من ها عن السنة اتجه القول بتكليف المكره لأن جميع الأفعال المخلوقة لأن جميع الأفعال المخلوقة لله تعالى على وفق رادته سيصير التكليف بها مقدورا للعبد ومن قال إنها غير مخلوقة يعني أن العبد يخلق فعل نفسه وهم المعترض لم يرى تكليف المكره لأن المعتزلة تسمو أنفسهم أهل العدن لأنهم قالوا أفعال العباد مخلوقة لهم لا له سبحانه تحقيقا لعدن إذ لو خلقها ثم عاب عليها كان ذلك جورا. الأصل الثاني للخلاف في هذه المسألة أنه هل في التخويف والإكراه ما يتضمن ضرورة الفعل؟ يعني إذا أصرتك على الشيء وهددت ليس لست ألا وإنما أنت مهدد بضرب أو نفسي أو نحوه. هل في هذا ضرورة للفعل؟ يقول أي ما يقتضي اضطرار المكره إلى الفعل لداع الطبع أم لا فمن تصور أنه لا يمكن أن ينفك قال إنه غير مكلف ومن تصور أنه له نوع اختيار وهو الذي وضحناه قال إن المكره مكلف وبهذا نكون قد أتينا على المهم من مسائل أو من تفريعات شروط المكلف ونرجع إلى شرح كلام الناظم رحمه الله وقد ذكرناه من قبل إجمالا وصوب امتناع أن يكلف ذو غصبة ومنع واختلف في مكره ومذهب الأشاعر جوازه وقد رآه آخره أي رآه ابن السك آخرا في كتابه الأسباح والمضائر قال الزركشي رحمه الله تعالى في تشنيف المشامع قال ابن السك والصواب امتناع تكليف الغافل والملجر لو قال عنه الناظم وصوب امتناعه أن يكلف ذو غسلة وكذا المكره على الصحيح ولو على القتل واخترف فيه مكره لما قال هنا على الصحيح الأول قال وصوب والصواب ما الفرق بين الصواب والصحيح ها يعني هل هذا باب التفنن في العبارة فقط يعني قال الآن والصواب امتناع تكليف الغافل والملجة هنا حكم بالصواب وكذا المكره على الصحيح لما؟ يعني هل بينهما فرق لتفن هم الصواب يعني ان مقابله قول باطل وانما الصحيح يقابله قول مرجوح وقد يكون له وجه عبر بالصواب وعبر ضغطا اخرى بالصحيح وبينهما فرق ولهذا الزركشي قال يمتنع تكليف الغافل كالنائم والناسي لمضادة هذه الامور الفهمة شوفوا التفريع عند الزركشي وهذا الذي جعلنا نطيل النفس في هذه المسألة ان امتناع تكليف الغافل غير امتناع تكليف الملل يعني المدرك مختلف هنا فات شرط الفهم في الغافل وفي الملجاء فات شرط الاختيار فهو علل قال يمتنع تكليف الغافل كالنائم والناس مثال الغافل النائم والناس ووجدنا نحن ايه المغمى عليه وتكلمنا على السكران ونحو ذلك قال لمضاده هذه الامور الفهم وكأنه تقرر عند القارئ وعند السامع ان ايه الفهم شرط التكليف فكان ينبغي عندما نشرح هذه المسألة ونفصل الكلام هنا يعني مع من يفهم ومن له دربة في أصول الفقه لكن المبتدئ والذي لا يتصور هذه المسائل يعني مضادف هذه الأمور الفهم لابد أن نقول له هناك شروط للتكليف من شروط التكليف ايه كذا وكذا فما فات فيه شرط التكليف فات فيه التكليف ولهذا نحن أطلنا في هذه المسألة قال فينبغي شرط صحة في التكليف ولا يرد ثبوت الأحكام في أفعاله في الغفلات والنوم لأن ذلك من قبيل غبط الأحكام بالأسباب قال وتعبير المصنف الصواب. قال والصواب امتنع تكليف الغفل والمرجأ تعبيره بالصواب يشعر بأن مقابله قولا مزيرا يشعر بأن مقابله قولا مزيرا أكذا ويعني مش عايز لما صبها لكن بأن مقابله ينبغى أن يقول إيه قول مزيف لكن عندي في الطبع كده قول مزيف أو بيله تحت في نسخة قول مزيف يعني عنده نسخة كبير صحيحة لكن هو, إيه هو أثبت المزيف وليه أشار في المنهاج بقوله بناء على التكليف بالمحال أي فإن منعناه فها هنا أولى وإن جوزناه فللأشعري هنا قولان إذا عبر بالصواب وصوب امتناع أن يكلف ذو غفلة وملجأ لأن مقابله قول مزيف وهو تكليفه بناء على التكليف بالمحال وسيأتي أن الصواب أنه لا تكليف بالمحال ثم تكلم على الملجأ وقال الملجأ من لا, مندوحة من لا يجد مندوحة عن الفعل مع حضور عقله كمن يلقى من شاهق وقال المكره من ينسب إليه فعل فيقال فعل مكافه غير مختار وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل إلا بالصبر على إقاء ما أكره به وطلبنا أمثله لذلك وأما قوله وأثم القاتل قال وكذلك المكره على الصحيح ولو على القتل وأثم القاتل هنا عبر بال بالصحيح لأن المسألة فيها احتمال فهو جواب عن سؤال مقدر تقديره إذا كان المكره غير مكلف فما بال المكره على القتل يأثم أجبنا عن هذا مرارا وقلنا إن الجهد منفكة فهو مكلف أو آثم من حيث إنه آثر نفسه على غيره لا من حيث إنه مكره ولا من حيث إنه قتل بإكرار وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على هذه المشألة فيه وأطلنا فيها شيئا ما وعندنا مسألة قادمة أيضا قد تستغلق منها درسا كاملا وهو إيه والأمر بالمعدوم والنهي اعتلق أي معنويا وأبى باقي الفرق دي مسألة أيضا في مسألة كما ستسمع إن شاء الله الخلاف فيها نظر ولكن سنتكلم عليها أيضا لتفهم وهي تعلق الأمر بالمعدوم هل هو تعلق معنوي أو لا يكون هذا في الدرس القادم إن شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين I love it.